الدرس الثالث في المطار اثنين بطاقة الوصول يوسف في المطار يوسف يكتب بطاقة الوصول الاسم يوسف علي الوظيفة المهنة طالب محل الميلاد باكستان تاريخ الميلاد عشرة خمسة الف تسعمائة وستون الجنسية باكستاني رقم الجواز ثلاثة آلاف تسعمائة ستة وخمسون تاريخ الجواز سبعة اثنان ألف تسعمائة اثنان وثمانون تاريخ الوصول عشرة ثمانية ألف تسعمائة اثنان وثمانون سبب الزيارة الدراسة العنوان في السودان معهد اللغة العربية الكلمات الجديدة الاسم الوظيفة المهنة طالب محل الميلاد باكستان باكستاني تاريخ الجنسية رقم اسم اسمي اسمك اسمك يفعل ليبيا العراق البحرين فرنسا الهند امريكا بريطانيا الصين اليابان المغرب